بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقوعها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة راف إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الأرض ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة مقربون من الأولين وقنين من الآخرين على سر موضعون متكئين عليها متقابلين يقوم عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحمر العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما. إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح ممطود وظل ممدود وما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 قبل ذلك متغافين، وكانوا يصرعون على الحفِّ العظيم، وكانوا يقولون أ إذا متنا وكنا ترابا وعذابا أ إننا لم بعوثن،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 شجر من زبق فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحبيب فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَوْلَتُمْ تَفَكَّهُونَ إِن لا مغرمون بل نحن محرومون أرفعيتم الماء الذي تشردون أأنتم أنزلتمه من المزني أم نحن المزدلون؟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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن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 وَأَنْتُمْ حِيلَ إِذًا تَعْنُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرمح وريحان وجنة نعيم وأما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 وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم